الكتائب في فراش شام صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاني أبدا <تصفيق> لا يستمر الجيش الروسي أبدا أبدا لا يستمر وهزيمتهم والله العظيم أنها قريبة بإذن الله رغم أن القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والمنة <تصفيق> قد علت وتسامت واتفعت فإن ماغون بإذن الله على هذا الدرب ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المبي قدما في هذا الدرب وصدق من قال دم الشهيد نور ونار فلقد كان والله نورا أضاء لنا الدرب أكثر فأكبر وسيكون نارا ينفح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الله أكبر الآن أبو الوليد ضرب طيارها لكوبتر حسكري طاحت وتقفعت وتفجرت في الدنيا علم قتل لسائقها وطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثثهم علم حي الكتائب. حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا من حافة نسجت من الأكفان، ناقشوا على صمت الصور، رواية تروي بطولةهم على الثقلان، تروي بطولةهم على الثقلان، شمخوا بعصب العاصفات فلم تكن تحني الرياح، شوامخ خلب يامي، راياتهم في الزحف. تُشِيرُ سَيْفَهَا لِتَهْدِرَ رُكنَ الكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ صَرَفُوا بِوَجْهِ الكُفْرِ وَهُوَ مُزَمْجِرٌ نَحْنُ الأَبَاطُ صِنَاعَةُ القُرآنِ إِنَّمَا بَدُّ يُوشِكُ وَعَتَادُكُمْ فَالنَّسْرُ يَكْلَفُ ذِلَّةَ الغِرْبَانِ فَالنَّسْرُ يَكْلَفُ ذِلَّةَ الغِرْبَانِ قَوْمٌ إِذَا دَوَّوْا تبايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيمًا ثاني قوم إذا دوى طوم إذا دوى النفير تبايروا يشرون بال يشرون بالأولى نعيمًا ثاني سالت ما على وجناتهم يفوح كيلوا ريحاني انف مولاقات الظعام وانعت تريح فهم اعتام الاطفاني ريح فهم اعتام الاطفاني وتقو على سمع الزمان واعلن الزحف ماض رغم كل تواني خللوا امجادهم في صفحه الأزمان وقفوا على سمع السمان واعلنوا الزحف ماض رغم كل توالي امي امتى الرعود وحملوا امجادهم في صفحة الأزمان امجادهم في صفحه الازمان يتهافتون على, على الفتو يتهافتون على الفتو عزةً كتها كتها يتهافتون على يتهافتون على أعزّة كتها فتى ضمها على القيعان يتهافتون على يتها فتول على الفتو في أعزّة كتها فتى ضمها كتها فتي على القيعان ويعلون الموت في وله له يتعانق الولهاني الولهاني وصلت دهت الخطوط وجلجلت فنار في الازمات خير بيان فنار في الازمات خير بيان صيحاتهم الله اكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان دووا بها في الافق ضربت جلمدا فرقا وحارت راية العدوان صيحاتهم الله اكبر حطمت عرش الطغاة سواني في غنيت لو كثرت الكلمات فرقا وحارت راية العدوان فرقا وحارت راية العدوان يا أيها الاثيم يا أيها الأسب الواسيل أبشر فالنصر يخف فيني والفرسان رباه بل رباه بل بل يذنبه في الشوقنا فالشوق أحش فالشوق أحرا